يوقظ عمر توجه عمر إلى الصديق علّه يقنع نبيه صلى الله عليه وسلم بالعدول عن الصلح فهم بين مكة وجدة ومكة في مرمى البصر فقال عمر يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ قال بلا. قال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال أبو بكر بلا. قال فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ فنظر الصديق إلى الفاروق نظرة الواثق وقال أيها الرجل إنه لرسول الله؟ وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق فأعاد الفاروق سؤاله أليس كان يحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به قال بلى أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قال عمر لا قال فإنك آتيه ومطوف به أعادت كلمات الصديق السكينة إلى عمر فسكت غضبه ثم ندم على ما كان منه ندما شديدا حتى قال ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق من الذي صنعت مخافة كلام الذي تكلمت به يومئذ حتى رجوت أن يكون خيرا كشف صلح الحديبية أمورا كشف مفهوم المواطنة في الدولة الإسلامية وأبان قيمه المعاهدات مع الدول المعادية في الحديبية أشرع الله للدولة الإسلامية بوابات المستقبل حين أباح لها الموافقة على شروط لو وقعها غير النبي صلى الله عليه وسلم لتهم بالردة وارتكاب ناقض من نواقض لا إله إلا الله وحين قال صلى الله عليه وسلم لعمر إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري أنا عبد الله ورسوله ولن أخالف أمره ولن يضيعني هنا يبدو الأمر نصاً لا مجال فيه للاعتراض، لكن هذا النص يسلط الضوء على الجهة التي وقعت أي القيادة فهي قيادة جادة مجاهدة رغم أنه صلى الله عليه وسلم أقام دولته بالكلمة بالإقناع عبر محاولات دامت أكثر من عشر سنوات من جهاد الكلمة قيادة لم تكن في حال تنسيق مع قريش ضد مواطنيها ولم تكن تنام من أجفونها عن حقوقهم ولما شيد صلى الله عليه وسلم دولته لم يكن هدفه لانغماس بالنعيم دونهم إذن فهو لم يرحب بالمعاهدة لمصلحة شخصية قبل بالصلح وهو في موقف قوة على أبواب مكة وهي إشارة على أن المحك في نقد معاهدات الصلح مع أعداء الإسلام هو سلوك القيادة فإن كانت قيادة بناءة تقوم بالصلح لتتفرغ للبناء وتقوية الوطن بالعدل وبالعلم فالصلح استمرار للحديبية وإلا فلا أما المدهش الآخر فهو معنى المواطنة المعنى الذي كشفه صلى الله عليه وسلم قبل ألف وأربعمائة عام